بسم الله الرحمن الرحيم ورسيطين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيدن ما لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوق العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنستنارا ساتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد وقالت لعلكم تصطلون فلما جاءنا نورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى ما انه أَنَا الله العزيز الحكيم والق عصاك فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جِذْعٌ وَلَّى وَلَّا مُدبِرًا وَلَمْ يُعْرِضْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لا يَقَافُ لَّدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظلم ثم بدل حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ إِنَّ فَإِنِّي غَفُورٌ رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء غير سوء في تسع آيات, في تسع آيات إلى فلعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها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 قالت نملة, قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاعكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وان اعمل صالحا ترضاه وان برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهده هدا ام كان من الغائبين لاعذبا عذابا شديدا او لاذبح منهم او لاياتي بسلطان مبين فبكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من شبا بنبا يقين اني وجدت امراه تملكهم مؤوتيه من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن, فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون لا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم, ويعلم ما تخفون وما تعلنون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 شديدا والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلاء وكذلك يفعلون وانني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي ذُونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم إنها أذلة وهم صاغرون قال يا زا أيها الملأ أَيُّكُمْ يأتيني بعرفها قبل أَن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أَنَا آتيك به قبل أَن تقوم من مقامك وَإِنِّي عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن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 لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالفيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنت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 فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنى ذنمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوقا إذ قال لقومه اتاتون أتأتون الفاحشة وأن أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَرْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأة قدرناها من الغابرين وأمقرنا عليهم مطرا فاساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به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 وَجَعَلَ لَنَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ الله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلضُّرَّ ۗ أَمَّن يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَعَ الله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 من السماء والأرض أَإِلَّا أَمَّا رَبَّكُمْ قُلْ هَاتُوا غُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ منها. بَلْ هم منها عمون، وقال الذين كفروا أئدا كنا ترابا وأبدا أننا لمخرجون مخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا ذا أساطير الأولين.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 بَتَمْنَ مِنَ الْأَوْضِّ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمْمَةٍ فَوْجًا مِنْ مَن يُكَلِّمُ بِآيَاتِنَا فهم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآيات ولم تحيطوا بها علما قال أكذبتم كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُغْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ ومن فِي الْأَرْضِ إِلَّا من شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ